124. وإني دعوت قومي ليلا ونهارا 125. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا 126. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في 124. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 125. ثم إني دعوتهم جهارا 126. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت 111. وإنه كان غفارا 112. يرسل السماء عليكم مدرارا 113. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا 115. وقد خلقكم أطوارا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 112. والله جعل لكم الأرض بساطا 113. لتسلكوا منها سبلا فجاجا 114. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا 114. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا 115. وقد أضلوا كثيرا 116. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطير